موقع رياض القرآن يقدم أعود بالله من الشيطان الرجيم وأيوب إذ نادى رب وأيوب إذ نادى أني مسني الضر أنني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا لهم فكشفنا ما بينهم ضررهم وأتينا وأتينا أغله ومثله معهم رحمة من عدنا رحمة من عدنا وذكران للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذاب مغاضبا فظن أن لن عليه فنادى في الظلمات ألا فَنَادَى في الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ, سبحانك إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَاسْتَجَبْنَا من فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وكذلك نوج المُؤمنين، وكذلك نوج المُؤمنين، وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا، رب لا تذرني فردا، وأنت خير الورثين، فاستجبنا له، فاستجبنا له، يحيا لَهُ يَحْيَى، لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى، وو وصلحنا له زوجان إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها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 فلا كفران لسعيه وإنا له لكاتبون